فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أُجِلَت ليوم فصل وما أدرى كم يوم فصل وين يوم إذن ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم بآخر وَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجِرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِيمٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ وَأَيُّ يَوْمٍ إِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ, وأسقيناكم وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ إِذْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنتُ بِهِ تُكذِبُونَ إِذْ طَلَقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَابِ لا غَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَارٍ القصر كأنه جمالة صفر ويلو يومئذ المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يومئذ المكذبين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِلَوِيَ يُومَ إِدْلِلِي مُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ضَعْذَهُ يُؤْمِنُونَ